آميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرر أكثرهم فهم لا يسمعون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 أَوَا لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنريقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يقولون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يهزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون.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 الشمس والقمر لا سجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين نعاه ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم من يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن نُّجِيَّهِمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٍ عَظِيمٍ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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو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 ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم جفرتم به من أضل ممن هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط